أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَاهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا تُوبُوا إِن إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ والأرض الغيب إلا الله وما يشعون أيان يبعثون بل اذارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَأَبَاءَنَا إِنَّا لَمُخْرَجُونَ لَقَدْ وَعَدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ قل سيروا في الأرض فانظوا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيط مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم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 وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يخص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون